كانواهم أشد منهم قوته وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من مهوى ذلك بأنهم كانت ихم رسوله بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسُلْقَانِمُ بي 111. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 112. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا, قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم 111. تحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال